والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفّر عنهم سئاتهم ولنجد أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووَصَّينَ الْإنسانَ لِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا ليس لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَّا يَمُرُّنَّ حُبَّكُم فَتُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَغِنَ النَّاتِ مَيْ يَقُلُ آممَن النَّذِ فَإِذَا أُذِيَ فِي اللَّهِ جَلَ فِثْْنَةً النَّاسِكَ ذَابِ اللَّ فَإذاَا فِي اللَّهِ جعل الناس كعذاب اللَّهِ ولئن جاء ربك لا يقول إنك أن معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا تدي لنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واسقال مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد اوسلنا عَنِ إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ